قطات مواصلك واتصالك خيبت ظني بانتظارك ونرجيك أجوسي شري مرتاح بارتحالك وافكاري حسي في مزارك تناجيك زاد القهر من غربتي وانفصالك وابعدت عني والليالي شرابيك ما بي سوى قربك وشوفاتك بالك وانك تسولف مع عزيزك وغاليك بس غيري هذا لا يجي عند بالك ما لي مقاصد في كلامي وطاريك اللي قطعت مواصلك واتصالك خياب تظني بانتظارك ونرجيك هجوس شارم مرتاح بارتحالك وفي كار تسفي مصاري مصاري مصاري ما غيري هجس من طلوعي عنالك يقطع مسافة وراه مهاليك واسلام لي عسى غفيري فالك عسى السعاده في بقايا لياليك